شهون قضية فهمها صعب مستحيل قلتوا وفكروا مالية بحل ليس له مذي حتى في الليل او النهار او في البلدان الناهية فتضروا عند الاخار يعني سلسك واليدي في ليال <تصفيق> <أهداف وبيبعي> النهار وفي قناع الظلام تنزون <تصفيق> الغرباء وتشتهون الطعام نبغى ان آكل كناري كردارا اصفر يا صغير على دانت احذر يا جعلي كل بيت شايس واقفين على الجبل النهاري وفي البلد لا يجي تطقطقوا انصار يا ريت شي مستر وصدق